قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَالنَّائِيَةُ اثْنَتَا مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ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 وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَسَةُضِعُ لَهُ أُخْرىَى ليم فِ قَذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُوه فَلْي فِ قمَِّا آتَهُ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 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات مِنَ الظلمات إلى النور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 اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأأَرضِ مِثلَهُ يتَنَزَّلُ الأممرُ بَينَهُ للتَعلَموا للتَعلَمُأَ اللهَّه عَلَ كلُِّ شيءَيئ قَديرُ وَأَن اللهَّه قَدأ حاقَ بِكُلِّ شيءَ عِلمَا